إذ يوشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به